بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى